بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله كان خلقه القرآن فكان رحمة الله المهدا وبعد فقد جذبنا الشوق وحب الاستطلاع إلى تقص كتب التفسير لكتاب الله المبين وما اكثر اهتمام أئمة المسلمين وجلة علمائهم عبر الأجيال وعلى توالي الأعوام في وضع التفاسير وتأليفها محاولين مخلصين إيضاح آيات الله المحكمات جهد استطاعتهم وعلى قدر طاقتهم ولكل تفسير أسلوبه ومنحاه ومزاياه حتى زخرت المكتبة الإسلامية بصنوف كثيرة من هذه التفاسير وكان منها المطول الذي يعد مرجعا لخاصة العلماء ومنها الموجز الذي لا يكاد يروي غلة ولا يطفئ ضمأة وقد لا يخلو بعضها من حشو أو قصص لا يوثق بسندها أو لا تحتملها الآيات فاعتمدنا على الله المستعان راجين منه الهداية والتوفيق في الوصول بعد طول البحث والمحاولات إلى تفسير سلفي يتفق أو يقرب أسلوبه من أسلوب العصر مع الإيجاز الوافي وحسن العرض للمعاني والاعتماد أولا على إيضاح معنى الآية بغيرها من الآيات التي تتصل بها وترتبط بها في المعنى مع الأمانة والصدق في النقل والرواية فكان أن بهذا الكتاب التسهيل لعلوم التنزيل وبعد درسه ومتابعة شرحه والإلمام بنهجه وأسلوبه أدركتنا نشوة الفرح والارتياح واستولى علينا الشعور الملح ببذل قصار الجهد في نشره وتعميمه تيسيرا وتسهيلا على الراغبين في فهم كتاب الله تعالى باسلوب محبب إلى النفوس ومقنع للافهام والعقول وليس بدعا ان يكون كتاب التسهيل لعلوم التنزيل على ما اوضحنا فهو لعالم فذ من ثقات علماء الأندلس المشهود لهم الذين يتميز أسلوبهم البياني بمسحة الأدب والوضوح فمؤلفه العالم العلامة الحافظ المفسر محمد بن جزي الكلبي أحد علماء غرناطة الأعلام كان فذا في نباهته وإلمامه بالفقه والأصول وعلم الكلام والتفسير والحديث والقراءات كما كان نابغة في اللغة والبلاغة والأدب وكان إلى كل ذلك مؤرخا وشاعرا وخطيبا وكاتبا بارعا ولقد تجلت صفات هذا العالم وتبحره في شتى العلوم والفنون في كتاب تفسيره هذا فبدا في صورة رائعة قوية واضحة لم تتجل في غيره من كتب التفاسير فيما نعلم مع قوة التعبير وجمال التصوير وروعة العرض للمعاني مما يجعل القارئ لا يمل وان طال وامتد به الوقت وجدير بالقارئ اللبيب أي يحرص على قراءة الخطة التي صدر بها المؤلف كتابه، وبين فيها منزلة علوم القرآن بين سائر العلوم وأنها أشرف العلوم قدرا وأن المصنفين فيها اختلفوا في أساليب تصنيفهم اختلافا كثيرا وكل سلك طريقا نحاه وذهب مذهبا ارتضاه وكلا وعد الله الحسنى وبين أنه سلك في تفسيره مسلكا نافعة إذ جعله وجيزا جامعة وبين أربعة مقاصد قصدها في هذا الكتاب وقد قدم له مقدمتين إحداهما في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة والأخرى فيما كثر دوره في القرآن الكريم من الألفاظ اللغوية وإيضاحها وجعل المقدمة الأولى 12 بابا تناولت مباحثها هامة عن القرآن الكريم منها كيف نزل وكيف جمع والسور المكية والمدنية وما يتميز به كل منهما والمعاني والعلوم التي تضمنها القرآن ثم الفنون التي تضمنها وهي اثنى عشر فن ثم أسباب الخلاف بين المفسرين والوحده التي يرجح بها بين أقوالهم وانقسام السلف الصالح في تفسيره إلى فرقتين ثم الناسخ والمنسوخ ثم جوامع القراءات وهي على نوعين مشهورة وشاذة ثم الوقف والفصاحة والبلاغة وأدوات البيان ثم إعجاز القرآن والدليل على أنه من عند الله عز وجل ثم فضل القرآن الكريم وذكر ما ورد عنه في الحديث الصحيح وكلها مباحث قيمة قد يعاني الباحث عنها في غير هذا الكتاب جهدا مضنيا. من أجل الوصول إليها والإلمام بها وقد لا يجد السبيل لها مماهدا وفي المقدمة الثانية ذكر صاحب التسهيل كل كلمة لغوية وقعت في موضعين أو أكثر في القرآن الكريم وفسرها سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا وبين أنه إنما جمعها في هذا الباب لثلاث فوائد وإنها لفوائد قيمه تميز بها هذا الكتاب وبعد فإن كل جهد مخلص بذل من أجل إخراج هذا الكتاب للناس إنما قصد به وجه الله وابتغي به رضاه وان ينتفع به المسلمون وخاصة أُولَئِكَ الذين يقرؤون ويتدبرون ما يقرؤون وينشدون الهدى والحكمة ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم التعريف بمؤلف كتاب التسهيل لعلوم التنزيل العلامة أبي القاسم بن جزي الكلبي تجمع المصادر المتعددة التي تناولت تاريخ الاندلس على الاهتمام البالغ بشخصية ابن جزي الكلبي ابي القاسم فهي تذكره في موضع التقدير والاعتزاز وتضعه في صف الأعلام الذين برزوا خلال هذا التاريخ الحافل الذي أنشأته الدولة الإسلامية في الفردوس المفقود ويمثل ابن جزي واحدا من هذه النخبة والصفوة التي حفلت بها غرناطة في عصرها الأخير حيث كانت ملاذ العلماء والمفكرين من مختلف أنحاء الأندلس بعد سقوط قرطبة وبلنسية ومرسية وأشبيليا وقد عاش ابن جزي عصرا زاهرا من عصور غرناطة حتى توفي عام واحد واربعين للهجرة وقبل سقوط آخر معقل للإسلام في الأندلس عام سبعة للهجرة وتقع مملكة غرناطة في واد عميق يمتد من المنحدر الشمالي الغربي لجبال سيرا نفادا ويمتد إلى ساحل البحر من المرية إلى جبل طارق وتضللها الآكام العالية من الشرق والجنوب ويحدها من الجنوب نهر شنيل فرع الوادي الكبير وتشرف من الجنوب الغربي على بسيط شاسع أخضر وافر الخصب وهو المرج الكبير الذي يمتد غربا إلى مدينة لوشا ويطلق العرب على جبال سيرانفادا جبل الثلج ويصف المؤرخون غرناطة أيام الدولة الإسلامية بأنها كانت جنة من جنات الدنيا تغص بالغياض والبساتين اليانعة فضلا عن أن المدينة كانت نموذجا بديعا للعمارة الإسلامية تغص بالصروح والابنيه الضخمة وكانت مدينة الحمراء وقصرها المنيف من أروع ما فيها وقد حكم مملكة غرناطة بنو نصر منذ عام خمسة وتسعين وخمسمائة للهجرة ثمانية وتسعين وألف للميلاد وأول رجالهم محمد بن يوسف بن نصر بن قيس الخزرجي وهم من يسمون دولة بن الأحمر وقد استمرت مملكة غرناطة حتى عام سبعة وتسعين وثمان للهجرة وقد استطاعت هذه المملكة أن تبقى ردحا من الزمان بفضل دهاء ملوكها وحنكتهم السياسية إذ كانت كالجزيرة وسط الممالك النصرانية تهب عليها العواصف من كل جانب وكان لصداقة ملوك غرناطة مع بني مرين في المغرب أثرها البعيد في معاضدتهم وإرسال عونهم الحربي لهم وقد بلغت غرناطة في انهاض العلوم والآداب ما بلغته قرطبة وارتقت فيها الفنون ارتقاء عظيما، وانصرف أهلها إلى العلم والبحث وظهر بها عدد كبير من العلماء الأعلام ولد ابن جزي سنة ثلاث وتسعين وستمائة للهجرة وتوفي سنة واحدة وأربعين وسبعمائة للهجرة فعاش أزهى عصور غرناطة وشهد عصر السلطان أب الوليد إسماعيل الذي امتاز عصره بتوطيد الملك واستقرار الامور واحياء عهد الجهاد كما شهد عصر ابنه ابي عبد الله محمد وعصر اخيه ابي الحجاج يوسف ابن ابي الوليد وكان عالما وشاعرا يحمل الفنون والاداق وفي عهده بلغت غرناطة ذروة قوتها العسكرية وبلغت العلوم والآداب الأندلسية أوجى التقدم والازدهار وسطع بلاط غرناطة وكان يعيد بفخامته وبهائه ذكريات بلاط قرطبة يقول الأستاذ محمد عبد الله عنان في عرضه للحركة العلمية في غرناطة في هذا العصر ونبغ من علماء الدين والفقه في هذه الفترة كثيرون منهم أبو القاسم عبد الله بن جزي الكلبي الغرناطي فقد ولد عام ثلاثة وتولى الخطابة بغرناطة وتوفي قتيلا عام واحد في موقعة طريف وقد أورد ذكره كثيرون في مقدمتهم ابن حجر في الدورر الكامنة وابن فرحون في الديباج والكناني في فهرس الفهارس والبغدادي في إضاح المكنون وترجم له الأستاذ محمد بن محمد بن مخلوف في كتابه شجرة النور الزكية في طبقات المالكية بقوله هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي من ذوي الأصالة والوجاهة والنباهة والعدالة الإمام الحافظ العمدة المتفنن أخذ عن ابن الزبير ولازم ابن رشد وأبى المجد ابن أبي الأحوط والقاضي ابن برطال وأبى القاسم بن الشاط وفي الدراسات الحديثة كتب عنه الزركلي في الأعلام وكحالة في معجم المؤلفين وتناوله محمد بن عبد الله عنان في كتابيه لسان الدين بن الخطيب ونهاية الأندلس وذكره بروكلمان في الجزء الثاني من كتابه تاريخ الأدب العربي وأجمعت هذه المصادر على أنه عالم أديب شارك في العربية والفقه والأصول وعلم الكلام والحديث والقراءات والتفسير وأشهر مؤلفاته التي أوردها المؤرخون والمترجمون هي وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم الأقوال السنية في الكلمات السنية الدعوات والأذكار المخرجة من صحيح الأخبار القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية التنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحمبلية تقريب الوصول الى علم الاصول النور المبين في قواعد عقائد الدين المختصر البارع في قراءة نافع اصول القراء الستة غير الامام نافع الفوائد العامة في لحن العامه التسهيل في علوم التنزيل وهو كتابنا هذا فهرسة كبيرة اجتملت على كثير من أهل المشرق والمغرب وغير ذلك ولقد أوردت كتب التراجم والتاريخ ثلاثة شخصيات باسم ابن جزي الأول ابن جزي أبو بكر أحمد بن محمد المتوفى عام 85 و للهجرة وهو عالم مشارك في الفقه والعربية ولي الخطابة والقضاء بغرناطة ومن تصانيفه شرح ألفية ابن مالك في النحو الثاني المؤرخ محمد بن محمد المتوفى سنة ثلاث وتسعين وستمائة للهجرة الثالث هو صاحبنا هذا المشهور بأبي القاسم وهو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى ابن عبد الرحمن بن يوسف ابن جزي الكلبي الغرناطي وقد أجمع الباحثون أنه توفي وهو يمرض الناس يوم معركة طريف في السابع من جماد الأولى سنة 41 و للهجرة وتردد في بعض المراجع أن ترجمته وردت في نفس الطيب الجزء الثالث من صفحة 270 إلى 273 وقد راجعنا الجزء الثالث بل والجزء الأول والثاني أيضا من نفس الطيب فلم نجده وكان الموضع الذي أشار إليه الباحثون هو باب ذكر من رحل من الأندلسيين للمشرق ولم ترد في ترجمة ابن جزي أي إشارة إلى أنه سافر إلى المشرق وبالجملة فإن ابن جزي علم من أعلام الفكر والثقافة في عصره وواحد من الرجالات البارزين في مجال القضاء والفقه والتفسير فضلا عما اتسمت به شخصيته من كرامة وخلق ونبل فلله دره مفسرا وقاضيا وفقيها ومؤلفا والحمد لله رب العالمين المحققان بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلم العلامة فريد دهره ووحيد عصره أبو عبد الله المدعو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنه ماواه بحرمه النبي الاواه الحمد لله العزيز الوهاب مالك الملوك ورب الارباب هو الذي انزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لاولي الالباب واودعه من العلوم النافعه والبراهين القاطعه غايه الحكمه وفصل الخطاب وخصصه من الخصائص العليه واللطائف الخفيه والدلائل الجلية والأسرار الربانية العجب بكل عجب عجاب وجعله في الطبقة العليا من البيان حتى أعجز الإنسان والجان واعترف علماء أرباب اللسان بما تضمنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب ويسر حفظه في الصدور ضمن حفظه من التبديل والتغيير فلم يتغير ولا يتغير على طول الدهور وتوالي الأحقاب وجعله قولا فصلا وحكما عدلا وآية بادية ومعجزة باقية يشاهدها من شهد الوحي ومن غاب وتقوم بها الحجة للمؤمن الأواب والحجة على الكافر المرتاب وهدى الخلق بما شرع فيه من الاحكام وبيّن الحلال والحرام وعلم من شعائر الإسلام وصرف من النواهي والاوامر والمواعظ والزواجر والبشارة بالثواب والنداره بالعقاب وجعل اهل القران اهل الله وخاصته واصطفاهم من عباده وأورثهم الجنة وحسن المآب فسبحان مولانا الكريم الذي خصنا بكتابه وشرفنا بخطابه فيا له من نعمة سابغة وحجة بالغة أوزعنا الله الكريم القيام بواجب شكرها وتوفيه حقها ومعرفة قدرها وما توفيقي إلا بالله هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وصلاة الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه على من دلنا على الله وبلغنا رسالة الله وجاءنا بالقرآن العظيم وبالآيات والذكر الحكيم وجاهد في الله حق الجهاد وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد وعلم ونصح وبين وأوضح حتى قامت الحجة ولاحت المحجة وتبين الرشد من الغي وظهر طريق الحق والصواب وانقشعت ظلمات الشكل والارتياب ذلك سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي القرشي الهاشمي المختار من لباب اللباب والمصطفى من أطهر الأنساب وأشرف الأحساب الذي أيده الله بالمعجزات الظاهرة والجنود القاهرة والسيوف الباترة الغضاب وجمع له بين شرف الدنيا والآخرة وجعله قائدا للغر المحجلين والوجوه الناظرة فهو أول من يشفع يوم الحساب وأول من يدخل الجنة ويقرع الباب فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين خير أهل وأصحاب صلاه زاقية نامية لا يحصر مقدارها العد والحساب ولا يبلغ إلى أدنى وصفها السنه البلغاء ولا اقلام الكتاب أما بعد فإن علم القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدرا وأجلها خطرا وأعظمها اجرا وأشرفها ذكرا وإن الله أنعم علي بأن شغلني بخدمة القرآن وتعلمه وتعليمه وشغفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه فاطلعت على ما صنف العلماء رضي الله عنهم في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة الأوصاف المتباينة الأصناف فمنهم من آثر الاختصار ومنهم من طول حتى كثر الأسفار ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق وكل أحد سلك طريق النحا وذهب مذهبا ارتضاه وكلا وعد الله الحسنى فرغبت في سلوك طريقهم والانخراط في مساق فريقهم وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم وسلقت مسلك نافعة إذ جعلته وجيزا جامعة قصدت به أربعة مقاصد تتضمن أربع فوائد الفائدة الأولى جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم ولكن بعد تلخيصها وتمحيصها وتنقيح فصولها وحذف حشوها وفضولها ولقد اودعته من كل فن من فنون علم القرآن اللباب المرغوب فيه دون القشر المرغوب عنه من غير إفراط ولا تفريط ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التطويل والتكرار الفائدة الثانية ذكر نكة عجيبة وفوائد غريبة قل ما توجد في كتاب لأنها من نبات صدري وينابيع ذكري ومما أخذته عن شيوخي رضي الله عنهم أو مما التقطته من مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر الفائدة الثالثة إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقفلات وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات وبيان المجملات الفائدة الرابعة تحقيق أقوال المفسرين السقيم منها والصحيح وتمييز الراجح من المرجوح وذلك أن أقوال الناس على مراتب فمنها الصحيح الذي يعول عليه ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه ومنها ما يحتمل الصحة والفشاد ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتا والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا وإني جعلت لهذه الأقسام عبارات مختلفة تعرف بها كل مرتبة وكل قول فادناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد ثم أقول إن غيره أرجح أو أقوى أو أظهر أو أشهر ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم أو بالقول فيه قيل كذا قصدا للخروج من عهدته وأما إذا صرحت باسم قائل القول فاني أفعل ذلك لأحد أمرين إما للخروج عن عهدته وإما لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدى به على أني لست أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلا وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم وأما إذا ذكرت شيئا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقلده وأرتضيه سواء كان من تلقاء نفسي أو مما أختاره من كلام غيري وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم اذكره تنزيها للكتاب وربما ذكرته تحذيرا منه وهذا الذي من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية او ما تقتضيه اللغة العربية وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الاقوال ان شاء الله وسميته كتاب التسهيل لعلوم التنزيل وقدمت في أوله مقدمتين إحداهما في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة والأخرى فيما كثر دوره من اللغات الواقعة وأنا أرغب إلى الله العظيم الكريم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا مبرورا وسعيا مشكورا ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم وتنقذني من عذاب الجحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المقدمة الأولى فيها اثنى عشر بابا الباب الأول في نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله بمكة وهو ابن أربعين سنة إلى أن هاجر إلى المدينة ثم نزل عليه بالمدينة إلى أن توفاه الله فكانت مدة نزوله عليه عشرين سنة وقيل ثلاثا وعشرين سنة على حسب الاختلاف في سنه صلى الله عليه وسلم يوم توفي هل كان ابن ستين سنة أو ثلاث وستين سنة وكان ربما تنزل عليه سورة كاملة وربما تنزل عليه آيات مفترقات فيضم عليه السلام بعضها إلى بعض حتى تكمل السورة وأول ما نزل عليه من القرآن صدر سورة العلق ثم المدثر والمزمل وقيل أول ما نزل المدثر وقيل فاتحة الكتاب والأول هو الصحيح لما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة في حديثها الطويل في ابتداء الوحي قالت فيه جاءه الملك وهو بغار حراء قال قرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد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 فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه ما يجد من الروع وفي رواية من طريق جابر بن عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المزمل وآخر ما نزل إذا جاء نصر الله والفتح وقيل آية الدين التي في البقرة وقيل الآية قبلها وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته فجمعه على ترتيب نزوله ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير ولكنه لم يوجد فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء. فجمعه في صحف غير مرتب السور وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر بعده ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة وكان بينها اختلاف فاشار حذيفه بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنهما فجمع الناس على مصحف واحد صيحة من اختلافهم فنتدب لذلك عثمان وأمر زيد بن ثابت فجمعه وجعل معه ثلاثة من قريش عبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص بن أمية وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فجعلوه بلغة قريش وجعل المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير. وكان عثمان رضي الله عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخ ووجهها إلى الأمصار وأمر بما سواها أن تحرق أو تخرق يروى بالحاء والخاء المنقوطة فترتيب الصور على ما هو الآن من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك وأما نقط القرآن وشكله فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان وزاد الحجاج تحذيبه وقيل أول من نقطه يحيى بن يعمر وقيل أبو الأسود الدؤلي وأما وضع الأعشار فيه فقيل إن الحجاج فعل ذلك وقيل بل أمر به المأمون العباسي وأما أسماؤه فهي أربعة القرآن والفرقان والكتاب والذكر وسائر ما يسمى صفات لا أسماء كوصفه بالعظيم والكريم والمتين والعزيز والمجيد وغير ذلك فأما القرآن فأصله مصدر قرأة ثم أطلق على المقروب وأما الفرقان فمصدر أيضا معناه التفرقة بين الحق والباطل وأما الكتاب فمصدر ثم أطلق على المكتوب وأما الذكر فسمي القرآن به لما فيه من ذكر الله أو من التذكير والمواعظ ويجوز في السورة من القرآن الهمز وترك الهمز لغة قريش وأما الآية فأصلها العلامة ثم سميت الجملة من القرآن بها لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم الباب الثاني في السورة المكية والمدنية اعلم أن السورة المكية هي التي نزلت بمكة ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة كما أن المدنية هي السورة التي نزلت بالمدينة ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة وتنقسم السور ثلاثة أقسام قسم مدنية باتفاق وهي وعشرون سورة وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والنور والأحزاب والقتار والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغاب والطلاق والتحريم وإذا جاء نصر الله وقسم فيها خلاف هل هي مكية أو مدنية وهي ثلاث عشرة سورة أم القرآن والرعد والنحل والحج والإنسان والمطففون والقدر ولم يكن وإذا زلزلت وأرأيت والإخلاص والمعوذتان وقسم مكية بالتفاق وهي سائر السور وقد وقعت آيات مدنية في سور مكية كما وقعت آيات مكية في سور مدنية وذلك قليل مختلف في أكثر. واعلم أن السور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد والرد على المشركين وفي قصص الأنبياء وأن السور المدنية نزل أكثرها في الأحكام الشرعية وفي الرد على اليهود والنصارى وذكر المنافقين والفتوى في مسائل وذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وحيثما ورد يا أيها الذين آمنوا فهو مدني وأما يا أيها الناس فقد وقع في المكي والمدني الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن ولنتكلم في ذلك على الجملة والتفصيل أما الجملة فاعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دينه ثم إن هذا المقصد يقتضي لا بد منهما وإليهما ترجع معاني القرآن كله أحدهما بيان العبادة التي دعي الخلق إليها والآخر ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وتردهم إليها فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال أما البواعث عليها فأمران وهما الترغيب والترهيب وأما على التفصيل فاعلم أن معاني القرآن سبعة وهي علم الربوبية والنبوة والمعاد والأكتام والوعد والوعيد والقصص فأما علم الربوبية فمنه إثبات وجود الباري جل جلاله والاستدلال عليه بمخلوقاته فكل ما جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات والاعتبار في خلقه الأرض والسماوات والحيوان والنبات والريح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من الموجودات فهو دليل على خالقه ومنه إثبات الوحدانية والرد على المشركين والتعريف بصفات الله من الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغير ذلك من أسمائه وصفاته والتنزيه عما لا يليق به وأما النبوة فإثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام على العموم ونبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الخصوص وإثبات الكتب التي أنزلها الله عليهم ووجود الملائكة الذين كان منهم وسائط بين الله وبينهم والرد على من كفر بشيء من ذلك وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن من تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته والثناء عليه وسائر الأنبياء صلى الله عليه وعليهم أجمعين وأما المعاد فإثبات الحشر وإقامة البراهين والرد على من خالف فيه وذكر ما في الدار الآخرة من الجنة والنار والحساب والميزان وصحائف الأعمال وكثره الأهوال ونحو ذلك وأما الأحكام فهي الأوابر والنواهي وتنقسم خمسة أنواع واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح ومنها ما يتعلق بالأبدان كالصلاة والصيام وما يتعلق بالأموال كالزكاة وما يتعلق بالقلوب كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك وأما الوعد فمنه وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغير ذلك ومنه وعد بخير الآخرة وهو الأكثر كأوصاف جهنم وعذابها وأوصاف القيامة وأهوالها تأمل القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد قد ذكر أحدهما على إسر ذكر الآخر ليجمع بين الترغيب والترهيب وليتبين أحدهما بالآخر كما قيل فبضدها تتبين الأشياء وأما القصص فهو ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم كقصة أصحاب الكاسي وذي القرنين فإن قيل ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن؟ فالجواب من ثلاثة أوجه الأول أنه ربما ذكر في سورة من اخبار الأنبياء ما لم يذكره في سورة أخرى ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى الثاني أنه ذكرت اخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب وفي مواضع على طريقة الإيجاز لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين الثالث أن اخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد فمن المقاصد بها إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات وذكر إهلاف من كذبهم بأنواع من المهارك ومنها إثبات النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم لإخباره بتلك الأخبار من غير تعلم من أحد وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ما, ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ومنها إثبات الوحدانية ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء ومنها الاعتبار في قدرة الله وشدة عقابه لمن كفر ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له بالتأسي بمن تقدم من الأنبياء قوله ولقد كذبت رسل من قبلك ومنها تسليته عليه السلام ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله ومنها تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء وردهم على الكفار وغير ذلك فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في مواضع كثيرة ولكل مقام مقال الباب الرابع في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في 12 فن من العلوم وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسخ والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان فأما التفسير فهو المقصود بنفسه وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو تتفرع منه ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإصراح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحوى، واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع الأول اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى فهذا عده كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه وجعلناه نحن قولا واحدا وعبرنا عنه بإحدى عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيها الثاني اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد وليس مثال منها على خصوصه هو المراد وإنما المراد المعنى الذي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف لأن كل قول منها مثال وليس بكل المراد ولم نعده نحن خلافا بل عبرنا بعبارة عامة تدخل تلك تحتها وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود الثالث اختلاف المعنى فهذا هو الذي عددناه خلافاً ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرناه في خطبة الكتاب فإن قيل ما الفرق بين التفسير والتأويل فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال أنهما بمعنى واحد الثاني أن التفسير لللفظ والتأويل للمعنى الثالث وهو الصواب أن التفسير هو الشرح والتئويلة هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر بموجب اقتضى أي يحمل على ذلك ويخرج على ظاهره وأما القراءات فإنها بمنزلة الرواية في الحديث فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته. ثم إن القراءات على قسمين مشهورة وشاذة. فالمشهورة هي القراءات السبع وما جرى مجراها كقراءة يعقوب وابن محيصن الصواب أبو جعفر والشاذة ما سوى ذلك وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع لوجهين أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر بلاد المغرب والآخر اقتداء بالمدينة شرفها الله لأنها قراءة أهل المدينة وقال مالك بن أنس قراءة نافع سنة وذكرنا من سائر القراءة ما فيه فائدة في المعنى والإعراب وغير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها وقد ألفنا فيها كتبا نفع الله بها وأيضا فإنا لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منهما لا تدعو إليه الضرورة وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات وأما أحكام القرآن فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية وقال بعض العلماء إن آيات الأحكام خمسمائة آية وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقص يتتبعها في مواضعها وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة ومن أحسن تصانيف المشارقة فيها تأليف إسماعيل القاضي وابن الحسن كباه ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي والقاضي الحافظ ابن محمد بن عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسخ إذ لا تنسخ الأخبار ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ والمحكم وهو ما لم ينسخ وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصاليف كثيرة وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن العربي وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ وذكر ما تقرر في القرآن من المنسوخ وذكرنا سائره في مواضعه وأما الحديث فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه لوجهين الأول أن كثيرا من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات والنوازل والسؤالات ولا بد من معرفة ذلك ليعلم فيما نزلت الآية وفيما نزلت ومتى نزلت فإن الناسخ يبنى على معرفة تاريخ النزول لأن المتأخر ناسخ للمتقدم الثاني أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن فيجب معرفته لأن قوله عليه السلام مقدم على أقوال الناس وأما القصص فهي من جملة العلوم التي تضمنها القرآن فلا بد من تفسيره إلا أن الضرورية منه ما يتوقف التفسير عليه وما سوى ذلك زائد مستغنى عنه وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح حتى أنهم ذكروا منهما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليه السلام أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح وأما التصوف فله تعلق بالقرآن لما ورد في القرآن من المعارف الإلهية ورياضة النفوس وتنوير القلوب وتطهيرها باكتساب الأخلاق الحميدة واجتناب الأخلاق الذميمه وقد قد تكلمت المتصوفة في تفسير القرآن فمنهم من أحسن وأجاد ووصل بنور بصيرته إلى دقائق المعاني ووقف على حقيقة المراد ومنهم من توغل في الباطنية وحمل القرآن على ما تقتضيه اللغة العربية وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامهم في التفسير في كتاب سماه الحقائق وقال بعض العلماء بل هي البواطل وإذا تصفنا قلنا فيه حقائق وبواطل وقد ذكرنا هذا في كتاب ما يستحسن من الإشارات الصوفية دون ما يعترض أو يقدح فيه وتكلمنا أيضا على عشر مقاما من مقامات التصوف في مواضعها من القرآن فتكلمنا على الشكر في أم القرآن لما بين الحمد والشكر من الاشتراك في المعنى وتكلمنا على التقوى في قوله تعالى في البقرة هدى للمتقين وعلى الذكر في قوله فيها فاذكروني أذكركم وعلى الصبر في قوله تعالى وبشر الصابرين وعلى التوحيد في قوله فيها وإلهكم إله واحد وعلى محبة الله في قوله فيها والذين آمنوا أشد حبا لله وعلى التوكل في قوله في آل عمران فإذا عزمت فتوكل على الله وعلى المراقبة في قوله في النساء إن الله كان عليكم رقيبا وعلى الخوف والرجاء في قوله في الاعراف وادعوه خوفا وطمعا وعلى التوبة في قوله في النور وتوبوا إلى الله جميعا وعلى الإخلاص في قوله في لم يكن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأما أصول الدين فيتعلق بالقرآن من طرفين أحدهما ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليها والرد على أصناف الكفار والآخر أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن وكل طائفة منهم تحتج لمذهبها بالقرآن وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف القرآن ولا شك أن منهم المحق والمبطل فمعرفة تفسير القرآن أن توصل في ذلك إلى التحقيق مع التشدد والتأييد من الله والتوفيق وأما أصول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن على أن كثيرا من المفسرين لم يشغلوا بها وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال وما أحوج المفسر إلى معرفة النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد وفحو الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب وشروط النسخ ووجوه التعارض وأسباب الخلاف وغير ذلك من علم الأصول. وأما اللغة فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن وهي من فنون التفسير. وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة. وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن. لئلا نحتاج أن نذكرها حيث وقعت فيطول الكتاب بكثرة تكرارها وأما النحو فلا بد للمفسر من معرفته فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى معرفة اللسان والنحو ينقسم إلى قسمين أحدهما عوامل الإعراب وهي أحكام الكلام المركب والآخر التصريف وهي أحكام الكلمات من قبل قبل ترتيبها وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل والمختلف أو ما يفيد فهم المعنى أو ما يختلف المعنى باختلافه ولم نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ فإن ذلك يطول بغير فائدة كبيرة وأما علم البيان فهو علم شريف تظهر به فصاحة القرآن وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة ونكة مستحسنة رائقة وجعلنا في المقدمات بابا في أدوات البيان ليفهم به ما يرد منها مفرقا في مواضعه من القرآن الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم فأما أسباب الخلاف فهي 12 الأول اختلاف القرآن الثاني اختلاف وجوه الإعراض وإن اتفقت القراءات الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة الرابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر الخامس احتمال العموم والخصوص السادس احتمال الاطلاق والتقييد السابع احتمال الحقيقة او المجاز الثامن احتمال الاضمار او الاستقلال التاسع احتمال الكلمة زائدة العاشر احتمال حمل الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتأخير الحادي عشر احتمال ان يكون الحكم منسوخا او محكما. الثاني عشر اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن السلف رضي الله عنهم وأما وجوه الترجيح فهي الثاني عشر الأول تفسير بعض القرآن ببعض فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح الثالث أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة الخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل الخامس أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو الاشتقاق السادس أي يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده السابع أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه الثامن تقديم الحقيقة على المجاز فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالا من الحقيقة ويسمى مجازا والحقيقة مرجوحة وقد اختلف العلماء أيهما يقدم فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح لرجحانه وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح التاسع تقديم العمومي على الخصوصي فإن العمومي أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص العشر تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد الحادي عشر تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار الثاني عشر حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير الباب السادس في ذكر المفسرين أعلم. أن السلف الصالح انقسموا إلى فرقتين فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما ورد من التشديد في ذلك فقد قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن الآيات إلا بعد علمه إياهن من جبريل وقال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ وتأول المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنه في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات لا في من تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم ونظر في أقوال العلماء المتقدمين فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه واعلم أن المفسرين على طبقات فالطبقة الأولى الصحابة رضي الله عنهم وأكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسني على تفسير ابن عباس ويقول كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق وقال ابن عباس ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب ويكلوهما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر بن العاص وكل ما جاء من التفسير عن الصحابة فهو حسن والطبقة الثانية التابعون وأحسنهم كلاما في التفسير الحسن بن الحسن البصري وسعيد بن جبير ومجاهد مولى بن عباس وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود ويتلوهم عكرمة وقتابة والسدي والضحاك بن مزاحم وأبو صالح وأبو العالية ثم حمل تفسير القرآن عدول كل خلف وألف الناس فيه كالمفضل وعبد الرزاق وعبد ابن حميد والبخاري وعلي بن أبي طلحة وغيرهم وعلي بن أبي طلحة وغيرهم ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها ومما صنف في التفسير أشياء أبو بكر النقاش والتعلبي والماوردي، إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح، وقد استدرك الناس على بعضهم، وصنف أبو محمد ابن قتيبة في غريب القرآن ومشكله، وكثير من علومه، وصنف في معان القرآن جماعة من النحويين، كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي وأبي جعفر النحاس. وأما أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي كتابا في غريب القرآن وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه وكتابا في إعراب القرآن إلى غير ذلك من تاليفه فإنها نحو ثمانين تأليفة أكثرها في علوم القرآن والقراءات والتفسير وغير ذلك وأما أبو عمرو الداني فتآليفه تنيف على مئة وعشرين إلا أن أكثرها في القرآن ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا وأما أبو العباس المهدي فمتقن التآليف حسن الترتيب جامع لفنون علوم القرآن ثم جاء القاضيان أبو بكر ابن العربي وأبو محمد عبد الحق بن عطية فأبدع كل واحد وأجمل واحتفل وأكمل فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن فلما تلف تلافاه بكتاب قانون التأويل إلا أنه اخترمته المنية قبل تخليصه وتلخيصه، وألف في سائر علوم القرآن تآليف مفيدة وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدلها فإن فإنه اطلع على تأريف من كان قبله فهذبها ولخصها وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة ثم ختم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير فلقد قطع عمره في خدمة القرآن وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه وله فيه تحقيق ونظر دقيق ومما بأيدينا من تآريف أهل المشرق تفسير ابن القاسم الزمخشري وهو مسدد النظر بارع في الإعراب متقن في علم البيان إلا أنه ملأ كتابه من مذهب المعتزلة وشرهم وحمل آيات القرآن على طريقتهم فتكدر صفه وتمرر حلوه فخذ منهما صفا ما كدر وأما القرنوي فكتابه مختصر وفيه من التصوف نكهه بديعة وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري وزاد عليه إشباعا في قواعد علم الكلام ونمقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع وهو على الجملة كتاب كبير الجرم ربما يحتاج إلى تلخيص والله ينفع الجميع بخدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه الباب السابع في الناسخ والمنسوخ النسخ في اللغة هو الإزالة والنقل ومعناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعدما نزل ووقع في القرآن على ثلاثة أوجه الأول نسخ اللفظ والمعنى كقوله لا ترغبوا عن آباءكم فإنّه كفر بكم. الثاني نسخ اللفظ دون المعنى. كقوله الشيخ والشيخة إذا زنا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. الثالث نسخ المعنى دون اللفظ. وهو كثير وقع منه في القرآن على ما عد بعض العلماء مئة موضع واثنى عشر موضعا منسوخة إلا أنهم عدوا التخصيص والتقييد نسخا والاستثناء نسخا وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة وسنتكلم على ذلك في مواضعه ونقدم هنا ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم بالأمر بقتالهم ليغني ذلك عن تكراره في مواضعه فإنه وقع منه في القرآن مئة آية وأربع عشرة آية من أربع وخمسين آية ففي البقرة وقولوا للناس حسنا ولنا أعمالنا ولا تعتدوا أي لا تبدأوا بالقتال ولا تقاتلوهم قل قتال لا اكراها وفي آل عمران فإنما عليك البلاغ منهم تقا وفي النساء فأعرض عنهم في موضعين فما أرسلناك عليهم حفيظة لا تكلف إلا نفسك إلا الذين يصلون وفي المائدة ولا آمن عليك البلاغ عليكم أنفسكم وفي الأنعام لست, عليك لست عليكم بوكيل ثم ذرهم عليكم بحفيظ وأعرض عليهم حفيظة ولا تسبوا في موضعين يا قوم اعملوا قل انظروا لست منهم في شيء وفي الأعراف فأعرض وأملي لهم وفي الأمفال وإن استنصروكم يعني المجاهدين وفي التوبة فاستقيموا لهم وفي يونس فانتظروا فقل لي عملي وإما نرينك ولا يحزنك قولهم لما يقتضي من الإمهال أفأنت تكره فمن اهتدى لأن معناه الإمهال واصدر وفي هود إنما أنت نذير أي تنذر ولا تجبر اعملوا على مكانتكم انتظروا وفي الرعد عليك البلاغ وفي النحل إلا البلاغ عليك البلاغ وجادلهم واصبر وفي الإسراء ربكم أعلم بكم وفي مريم فأنذرهم فليمدد ولا تعجل وفي طاها قل كل متربص وفي الحج وإن جادلوك وفي المؤمنين فذرهم ادفع وفي النور فإن تولوا وما على الرسول إلا البلاء وفي النمل فمن اهتدى وفي القصص لنا أعمالنا وفي العنكبوت أنا نذير لما يقتضي من عدم الإجبار وفي الروم فاصبر وفي لقمان ومن كفر وفي السجدة فانظروا وفي الأحزاب ودع أذاهم وفي سبأ قل لا تسألون وفي فاطر إن أنت إلا نذير وفي ياسين فلا يحزنك وفي الصرفات فقول وقول وما يليهما وفي صاد أصبر أنا نذير وفي الزمر إن الله يحكم بينهم لما فيه من الإمهال فاعبدوا ما شئتم يا قوم اعملوا فمن اهتدى أنت تحكم لأن فيه تفويضا وفي المؤمن فاصدر في موضعين وفي السجد ادفع وفي الشورى وما أنت عليهم بوكيل لنا أعمالنا فإن أعرض وفي الزخرف فذرهم واصفح وفي الدخان وفي الجاثية يغفر وفي الأحقاب تصدر وفي القتال فإما منن وفي قاب تصدر وما أنت وفي الزاريات فقول وفي, وفي الطور قل تربصوا واصبر فذرهم وفي النجم فأعرض وفي القمر فقول وفي نون فاصبر سنستدرجهم وفي المعارج فاصبر فذرهم وفي المزمل وهجرهم وذرني وفي المدثر ذرني وفي الإنسان فاصبر وفي الطارق فمهل الكافرين وفي الغاشية لست عليهم بمسيطر وفي الكافرين لكم دينكم نسخ ذلك كله اقتلوا المشركين كتب عليكم القتال الباب الثامن في جوانع القراءة وهو على نوعين مشهورة وشاذة فالمشهوره القراءات السبع وهو حرف وهي حرف نافع المدني وابن كثير المكي وابي عمرو بن العلاء البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزه والكساء الكوفيين ويجري مجراهم في الصحه والشهره يعقوب الحضرمي بن محيصن ويزيد بن القعقاع الصواب أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني لابن محيصن لأنه مذكور في شواذ القراءات انتهى والشاذة ما سوى ذلك وإنما سميت شاذة لعدم استقامتها في النقل وقد تكون فصيحة اللفظ أو قوية المعنى ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط موافقته لمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات ونقله نقلا متواترا أو مستفيضا واعلم أن اختلاف القراء على نوعين أصول وفرش الحروف فأما الفرش فهو ما لا, ير... ما لا يرجع إلى أصل مضطر ولا قانون كلي وهو على وجهين اختلاف في القراءة باختلاف المعنى وباتفاق المعنى، وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى وهي ترجع إلى سمان قواعد الأولى الهمزة وهي في حروف المد الثلاث ويزاد فيها على المد الطبيعي بسبب الهمزة والتقاء الساكنين الثانية وأصلها التحقيق ثم قد يخفف على سبعة أوجه. إبدال واو أو ياء أو ألف وتسهيل بين الهمزة والواو وبين الهمزة والياء وبين الهمزة والألف وإشقاط الثالثة الإضغام والإظهار والأصل الإظهار ثم يحدث الإضغام في المثلين أو المتقاربين وفي كلمه وفي كلمتين وهو نوعان إضغام كبير انفرد به أبو عمر وهو إضغام المتحرك وإضغام صغير لجميع القراء وهو إضغام الساكن الرابعة الإمالة وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالالف نحو الياء والأصل الفتح ويوجب الإمالة الكسرة والياء الخامسة الترقيق والتفخيم والحروف على ثلاثة أقسام يفخم في كل حال وهي حروف الاستعلاء السبعة ومفخم تارة ومرقق أخرى وهي الراء واللام والألف فأما الراء فاصلها التفخيم وترقق للكسر والياء وأما اللام فأصلها الترقيق وتفخم لحروف الإطباق وأما الألف فهي تابعة للتفخيم والترقيق لما قبلها والمرقق على كل حال سائر الحروف السادسه الوقف وهو على ثلاثة أنواع تكون جائز في الحركات الثلاثة وروم في المضموم والمكسور وإشمام في المضموم خاصة السابعة مراعاة الخط في الوقف الثامنة إثبات الياءات وحذفها الباب التاسع في الوقف وهو أربعة أنواع وقف تام وحسن وكاف وقبيح وذلك بالنظر إلى الاعراب والمعنى فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه وما بعده مفتقرا إليه كذلك لم يجز إليه الفصل بين كل معمول وعامله وبين كل ذي خبر وخبره وبين كل ذي جواب وجوابه وبين كل ذي موصول وصلته وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله فالوقف على الأول كاف وذلك في التوابع والفضلات كالحال والتمييز والاستثناء وشبه ذلك إلا أن وصل المستثنى المتصل آكد من المنقطع ووصل التوابع والحال إذا كانت أسماء مع ذات آكد من وصلها إذا كانت جملة وإن كان الكلام مستقلا والثاني كذلك فإن كان في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن وإن كان في قصتين مختلفتين فالوقف تام وقد يختلف الوقف باختلاف الاعراب أو المعنى وكذلك اختلف الناس في كثير من الوقف من أقوالهم فيه راجح ومرجوح وباطل وقد يقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام تنبيه هذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف استقر عليه العمل وأخذ به شيوخ المقرئين وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها لأنها في القرآن كالفقر في النثر والقوافي في الشعب ويؤكد ذلك ما أخرجه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان أما الفصاحة فلاها خمسة شروط الأول أن تكون الألفاظ عربية لا مما أحدثه المولدون ولا مما غلطت فيه العامة الثاني أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة الثالث أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له لا قاصرة عنه الرابع أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعقيد الخامس أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه وأما البلاغة فهي سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقال من الإيجاز والأصناب ومن التهويل والتعظيم والتحقير ومن التصريح والكناية والإشارة وشبه ذلك بحيث يهز النفوس ويؤثر في القلوب ويقود السامع إلى المراد أو يكاد وأما أدوات البيان فهي صناعة البديع وهو تزيين الكلام كما يزين القلم الثوب. وقد وجدنا في القرآن منها 22 نوعا ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقع فيها من القرآن وقد ذكرنا هنا أسماءها ونبين معنا الأول المجاز وهو اللفظ المستعمل في غير وضع له لعلاقة بينهما وهو 12 نوعا التشبيه والاستعارة والزيادة والنقصان وتشبيه المجاور باسم مجاوره والملابس باسم ملابسه والكل وإطلاق اسم الكل على البعض وعكسه والتسمية باعتبار ما يستقبل والتسمية باعتبار ما مضى وفي هذا خلاف هل هو حقيقة أو مجاز واختلف أهل علم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن لأن القرآن نزل بلسان العرب وعادة فصحاء العرب استعمال المجاز ولا وجه لمن منعه لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أي حصى الثاني الكناية وهي العبارة عن الشيء بما يلازمه من غير تصريح الثالث الالتفات وهو على ستة أنواع خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة وخروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب الرابع التجديد وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم والقصد بالتجديد تعظيم المجدد ذكره او تحقيره أو رفع الاحتمال الخامس الاعتراض وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين كالخبر والمخبر عنه والصفة والموصوف والمعطوف والمعطوف عليه وإدخاله في أثناء كلام متصل والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه السادس التجنيس وهو اتفاق مع اختلاف المعنى ثم الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغة أو في الحروف خاصة أو في أكثر الحروف لا في جميعها أو في الخط لا في اللفظ وهو تجنيس التصحيف السابع الطباق وهو ذكر الأشياء المتضادة كالسواد والبياض والحياة والموت والليل والنهار وشبه ذلك الثامن المقابلة وهو أن يجمع بين شيئين فصاعدا ثم يقابلهما بأشياء أخرى التاسع المشاكلة وهي أن تذكر الشيء بلفظ آخر لوقوعه في صحبته العاشر الترديد وهو رد الكلام على اخره ويسمى في الشعر رد العجز على الصدر الحادي عشر لزوم ما لا يلزم وهو أن تلتزم قبل حروف الروي حرفا آخر وكذلك عند رؤوس الآيات الثاني عشر القلب وأن يكون الكلام يصلح بتداء قراءته من أوله وآخره نحو دعد أو تعكس كلماته فتقدم المؤخر المؤخر عنها وتؤخر المقدم الثالث عشر التقسيم وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعه أو أجزائه الرابع عشر التتميم وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه ويؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة الخامس عشر التكرار وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل أو مدح المذكور أو ذمه أو جلبيان السادس عشر التهكم وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب أو بالخبر كذلك البشارة في موضع النذارة السابع عشر اللف والنشر وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر ثم تذكر متعلقات بها وفيه طريقتان أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول وأن تبدأ بالآخر الثامن عشر الجمع وهو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد وفي وصف واحد وشبه ذلك التاسع عشر الترصيع وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوفية الوزن أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله العشرون التسجيع وهو أن تكون كلمات الآية على روي واحد الحادي والعشرون الاستطراد وهو أي يتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل بينهما ويكون الكلام الثاني هو المقصود كخروج الشاعر من السب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين مع أنه قصد المدح الثاني والعشرون المبالغة وقد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال ومفعال وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو الوصف فإن اشتدت المبالغة فهو غلو وإغراب وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل ويدل على ذلك عشرة أوجه الأول فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين الثاني نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من قواطع آياته وفواصل كلماته الثالث عجز المخلوقين في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الاتيان بنسله، الرابع ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب الخامس ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال السادس ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله وذكر صفاته وأسمائه وما يجوز عليه وما يستحيل عليه ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة والرد على أصناف الكفار وذلك كله يعلم بالضروره أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه بل بوحي من العليم الخبير ولا يشك عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم ودعا عباد الله إلى صراطه المستقيم السابع ما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة وأرشد إليه من مكارم الأخلاق وذلك غاية الحكمة وتمرة العلوم الثامن كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان محروسا عن التغيير والتبديل على طول الزمان بخلاف سائر الكتب التاسع تيسيره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة العاشر لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترديد بخلاف سائر الكلام الباب الثاني عشر في فضل القرآن وإنما نذكر منهما ورد في الحديث الصحيح فمن ذلك ما ورد عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويتتعتع به وهو عليه شاق فله أجران وعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمره لا ريح لها وطعمها طيب ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن فله اشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 ولا يستطيعها البطل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة وعن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر وعن النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهما بعد قال وإنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرف أو كأنهما فرقان من طير صواف تحافان عن صاحبهما وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت عليها لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.